خر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون قلبو وجعلوا له من عباده جزء إن الإنسان لكفور مبين من اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظين أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا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 أنا على أمّتي وإن على آثارهم مهتدون، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفواها إن وجدنا آبنا على أمّتي وإن على آثارهم مقتدون.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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ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 ولولا أن يكون الناس أمّة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لجعلنا لمن يكفر برّ لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإذ كل ذلك لما متاع الح. ايات الدنيا والاخره عند ربك للمتقين مَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَوْلَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ وَلَنْ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أنكم في أَذَا بِمُشْتَرِكُونَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِنْ مَا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ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 قَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يُبْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِم مِنْ آيَةٍ إلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُم بِالعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالُوا يَا أيها الساحر دع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون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 إنكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها وتتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين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 فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدون إلا المتقين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 ذُل اَعْيُن وَانْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَاكهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ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 حق كارهون أم أبرموا أمرًا فإن مبرمون أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون قل إنا كان للرحمن ولد فانا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون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 هم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.